بسم الله و شرح لله والصلاة والسلام رساله ل ل الامام و ن الرعاية ا ا ل ل إ المجدد ا مركز يقدموا الدعوة والإرشاد بالرياض أن يقدموا لكم شرح رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إ ل ى أ ه ل القصيد في بيان عقيدته وقد ا ل ذ ي ا بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان م فضيلة و ق ابتدا الشيخ حفظه الله بشرح هذه ا ل ر س ا ل ة في الثامن من شهر شوال لعام الف واربعمائه وخمسه وعشرين من الهجره النبويه و أ ق ر بكرامات ا ل أ و ل ي ا ء لما فرى من ما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم وما يجب ل أ ص ح ا ب ه وما يجب ل أ ه ل بيته رضي الله عنهم انتقل إ ل ى بيان الاعتقاد في كرامات ا ل أ و ل ي ا ء الكرامات جمع ك ر ا م ة وهي ا ل أ م ر الخارق ل ل ع ا د ة الذي يجري خارقا ل ل ع ا د ة ويكون من الله جل وعلا لا دخل للبشر فيه لا دخل للبشر فيه و إ ن م ا هو من الله خارق ا ل ع ا د ة إ ن جرى على يد ا ن ب ي فهو م ع ج ز ة ك ت ك ث ي ر الطعام القليل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء من بين أ ص ا ب ع ه و أ ع ظ م من ذلك نزول ا ل ق ر آ ن ا ل م ع ج ز ة ا ل ع ظ ي م ة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أ ع ج ز الجن و ا ل إ ن س أ ن ي أ ت و ا ب ص و ر ة مثله ف إ ذ ا جرى خ ا ر ق ا ل ع ا د ة على يد نبي فهو م ع ج ز ة مثل عصا موسى ويد موسى عليه السلام و ا ل آ ي ا ت التسع التي أ ع ط ا ه ا الله لموسى ومثل ما أ ع ط ي عيسى من إ ح ي ا ء الموتى و إ ب ر ا ء ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص هذه معجزات وما أ ع ط ي ه نبينا صلى الله عليه و سلم من المعجزات وهي ك ث ي ر ة أ م ا إ ن جرى على يد عبد صالح و ليس نبيا فهي ك ر ا م ة من الله جل و علا مثل ما جرى لمريم كانت م ع ت ز ل ة في مكان ومتخذ ا ح ج ا ب عن الناس و ي أ ت ي ه ا رزقها وهي في مكانها كلما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى اللي تصلي فيه كلما دخل عليها زكريا مصلاها وهو المحراب وجد عندها ر ز ق قال يا مريم انها لك هذا ما يدخل عليها احد ولا يجيها احد انها لك هذا وهي ما تطلع ولا تروح قالت هو من عند الله إ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب هذا مثل ما جرى ل أ ص ح ا ب الكهف هذا من الكرامات ل أ ن ه م مؤمنون ت ب ر أ و ا من دين المشركين وخرجوا من البلد و ع و و ا إ ل ى غار فرارا بدينهم فالله ضرب علي عليهم النوم سنين ط و ي ل ة حتى زادت شعورهم وأظفارهم و أ ظ ف ا ر ه م و يتقلبون من جنب إ ل ى جنب و مضت عليهم سنين ك ث ي ر ة وهم لم يتغيروا وهم في نوم هذا كرامه لهم هذا من كرامات من كرامات ا ل أ و ل ي ة وما ذكر لغيرهم ولشيخ ا ل إ س ل ا م م ن ت ي م ي ة كتاب نفيس جدا وهو كتاب الفرقان بين أ و ل ي ا ء الرحمن و أ و ل ي ا ء الشيطان كتاب نفيس جدا في هذا ا ل ب ع ب أ م ا ان جرى الخارق على يد كافر أ و على يد ساحر فهذا ليس ك ر ا م ة خارق شيطاني الساحر قد يطير في ا ل ه و ا ء ويمشي على الماء ويدخل في النار ولا تحرقه هذا عمل شيطاني ما هو ك ر ا م ة هذا خارق شيطاني ابتلا وامتحان هذه هي الكرامات نحن نؤمن بكرامات كرامات ا ل أ و ل ي ا ء و أ ن ه ا من الله م ن ح ة من الله قالوا كرامات ا ل أ و ل ي ا ء م ع ج ز ة ل ل أ ن ب ي ا ء ل أ ن ه م ما حصلوا على هذه الكرامات إ ل ا باتباعهم ل ل أ ن ب ي ا ء فهي ك ر ا م ة ل ل أ و ل ي ا ء و م ع ج ز ة ل ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام والناس في هذا على الناس في الكرامات على ث ل ا ث ة أ ق س ا م طرفان ووسط ط ر ف ا ل أ و ل من ينكر الكرامات وهم ا ل م ع ت ز ل ا ء ينكرون كرامات ا ل أ و ل ي ا ء ي ق و ل ن ب ت ما في كرامات ولا في خوارق ل أ ن ه م يعتمدون على عقولهم يعتمدون على ا ل أ د ل ة و إ ن م ا يعتمدون على عقولهم فينكرون الكرامات هؤلاء هم ا ل م ع ت ز ل ة والفريق الثاني غلوا في إ ث ب ا ت الكرامات حتى عدوا مخاريق السحره و ا ل ك ه ن ة و ا ل ص و ف ي ة عدوها كرامات وهي خواريخ ش ي ط ا ن ي ة ليست كرامات هؤلاء غلوا في إ ث ب ا ت الكرامات حتى اعتقدوا أ ن كل شيء يخالف ا ل ع ا د ة فهو ك ر ا م ة ولو كان جرى على يد ساحر كاهن مشرك يقولون هذه ك ر ا م ة ولذلك يعبدون القبور ي ق و ل ان صاحبها حصل له كرامات وحصل له كذا وكذا ويطلبون منه المدد وال... هذا غلو في إ ث ب ا ت الكرامات أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فيتوسطون يثبتون في الكرامات ا ل ص ح ي ح ة أ م ا خوارق الشياطين وما يجري على يد الشياطين فهذا ليس كرامات و إ ن م ا هو ش ي ط ن ة وابتلا وامتحان ويطير الساحر بالهوى ويمشي على الماء ويحصل له أ ش ي ا ء لكن بفعل الشياطين ويخبر عن أ ش ي ا ء غ ا ئ ب ة لان الشياطين تخبره, الشياطين تخبره تاتيه بالخبر إ ل ى من عبدهم وخضع لهم خدموا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي أ ج ل ت لنا ف إ ذ ا تقرب ا ل إ ن س إ ل ى الجن شياطين الجن إ ذ ا تقرب إ ل ي ه م وخضع لهم خدموه وهم يقدرون على ما لا يقدر عليه ا ل إ ن س فيظن الجاهل أ ن هذه ك ر ا م ة وهي ليست ك ر ا م ة و إ ن م ا هي ش ي ط ن ة ي ن ب غ ي التنبه لهذا في أ م و ر الكرامات لا تنفع م ط ل ق ا ولا تثبت مطلقه و إ ن م ا يفصل فيها ت يكون ا ل إ ن س ا ن على ب ص ي ر نعم و أ ق ر بكرامات ا ل أ و ل ي ا ء وما لهم من المكاشفات أيه نعم المكاشفات يعني ا ل ف ر ا س ة يعطي الله بعض المؤمنين ف ر ا س ة يتفرس فيها ا ل أ ش ي ا ء وتحصل كما تفرسها نعم و أ ق ر بكرامات ا ل أ و ل ي ا ء وما لهم من المكاشفات إ ل ا أ ن ه م لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا رحمه الله شفى الاحتراز هذا رد على الذين يغلون في إ ث ب ا ت الكرامات ويعبدون ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين من دون الله ويقولون لهم كرامات فهذا رد عليهم وغلو في إ ث ب ا ت الكرامات نعم وأقر بكرامات الأولياء وما بكرامات ك ا ا لهم من م ل ش فلا ا ت إ أنهم لا يستحقون من حق ا ل ل ه ت ع ا شيئا فلا ا ل ل ى يستحقون ع ب ا د ة كما عليه القبوريون الذين ت ق ر ب و ن الى ا ل أ م و ا ت ويعتقدون في بعض ا ل أ ح ي ا ء انه وصل إ ل ى د ر ج ة يستطيع فيها أ ن ينصرهم و أ ن يعطيهم أ ش ي ا ء لا يقدر عليها إ ل ا الله بناء على أ ن له كرامات يقولون ل ن ه له كرامات هذا دليل على أ ن ه ينفع ويضع فهو يرد على هؤلاء وغالب ما عليه القبوريون مبني على هذا الوهم غالب ما عليه القبوريون م ب ن ي على هذا الوهم الغلو في الكرامات نعم إ ل ا أ ن ه م لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ونحن نحبهم نحب الصالحين والذين تجري على أ ي د ي ه م كرامات نحبهم ونجلهم ونقتدي بهم لكن لا نعطيهم شيئا من ا ل ع ب ا د ة كما يفعله الخرافيون نعم الا أ ن ه م لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا وحق الله و ا ل ع ب ا د ة حق الله هو العباده كما قال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أ ن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إ ل ا الله ولا يطلب من أ ص ح ا ب الكرامات ما لا يقدر عليه إ ل ا الله كالرزق وشفاء المريض و ه ب ة ا ل و ل د و ه ب ة الولد وغير ذلك هذا لا يقدر عليه إ ل ا الله أ م ا ما يقدرون عليه من أ م و ر الدنيا فيطلب منهم حتى ولو كان ليس لهم كرامات تطلب من ا ل إ ن س ا ن يساعدك بالمال غني تطلب منه يقرضك أ و يتصدق عليك او إ ذ ا وقعت في حرج تطلب منه يساعدك للخروج من نفس عن مسلم ك ر ب ة من كرب الدنيا نفس الله عنه ك ر ب ة من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة فيستغاث بالمخلوق الحي. يستغاث بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاث بموسى عليه السلام الذي من شيعته من بني إ س ر ا ئ ي ل على الذي من عدوه من آ ل فرعون فوكزه موسى أ غ ا ث هذا الرجل المغلوب فالاستغاثه وكما يستغيث الرجل ب أ ص ح ا ب ه في الحرب وغيرها يستنجد بهم ف ا ل ا س ت غ ا ث ة بالحي فيما يقدر عليه هذا لا ب أ س به وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاثب والعدوان اما ا ل ا س ت غ ا ث ة ب ا ل أ م و ا ت فلا تجوز مطلقه ا ل أ م و ا ت لا يقدرون على شيء أموات لا يقدرون على شيء د على أ ب الرسول ل صلى الله عليه وسلم ولا غيره هم في عالم و أ ن ت في عالم آ خ ر فلا تطلب من ا ل أ م و ا ت شيئا ح ج ة أ ن ه م ي... لهم كرامات وأنهم و أ ن ه م يقدرون هذا باطل فالميت لا يطلب منه شيء ولو كان من أ ف ض ل الناس ما يطلب منه شيء وهو ميت وكذلك الحي ما يطلب منه ما لا يقدر عليه إ ل ا الله ما يطلب من شفاء المريض أ و إ ع ط ا ء الولد او جلب الرزق له فما يطلب منه شيء لا يقدر عليه إ ل ا الله سبحانه وتعالى نعم إ ل ا أ ن ه م لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إ ل ا الله ولا اشهد لاهله الذي لا يقدر عليه الا الله لا يطلب لا من حي ولا من ميت و أ م ا الذي يقدر عليه المخلوق فيطلب منه حيا ولا يطلب منه ميتا نعم ولا أ ش ه د ل أ ح د من المسلمين ب ج ن ة ولا نار الا نقف عند هذا نعم احسن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وجزاكم الله خيرا هذه م ج م و ع ة من ا ل أ س ئ ل ة أ ع ر ض على فضيلتكم بعض مما تيسر منها هذا السائل يقول رسل بني إ س ر ا ئ ي ل عليهم السلام <تصفيق> يقول رسل بني اسرائيل عليهم السلام هل هم أ ن ب ي ا ء فيهم أ ن ب ي ا ء وفيهم رسل موسى عليه السلام رسول عيسى رسول وفيهم أ ن ب ي ا ء مثل داود وسليمان و أ ي و ب فيهم أ ن ب ي ا ء كثيرون أ ن ب ي ا ء كثيرون و أ م ا الرسل ففيهم رسل كموسى عليه السلام وهو أ و ل رسل بني إ س ر ا ئ ي ل أ و ل رسل بني إ س ر ا ئ ي ل موسى آ خ ر ه م عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم أحسن ا ل ل هذا إليكم صاحب الفضيلة صاحب ه السائل يقول هل خرج إ ل ى ا ل آ ن الثلاثون كذابا الذين ادعوا ا ل ن ب و ة أ م بقي عدد منهم لم يدعيها بعد لا هذا في ه بحث حول الحديث حول شرح الحديث أ ظ ن ه م بلغوا العدد وليس هذا من باب الحصر كذابون ثلاثون ليس من باب الحصر فلا يدل على أ ن ه مهنا ا غيره يخرج غيره نعم لكن ربما يكون هؤلاء مشاهيرهم نعم أحسن لأن أوحي صاحب الفضيلة. هذا سائن والرسول الناس بين النبي والرسول؟ لأن البعض يقول النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر إذن ما لنبوته عند إذن ما؟ إذن ما؟ إذن لنبوته الله الفضيلة هذا ما الفرق البعض ما الداعي ما ما ما الداعي إليكم يقول يقول إليه ولم بتبليغه يؤمر تعليم بشرع إذن عند الداعي ل ن ب و ة تعليم الناس والحكم بينهم يحكم بها النبيون الذين اسلموا ا ن أ ن ز ل ن ا ا ل ت و ر ا ة فيها و د و ن و ا يحكم بها النبيون الذين ا س ل م و ي ح ك م بين الناس ويعلمهم ولا ينزل عليه ينزل عليه ش ر ي ع ة م س ت ق ل ة إ ن م ا يحكم ب ش ر ي ع ة من قبله هذا النبي قد يوحى إ ل ي ه وحي خاص لكن لا يوحى إ ل ي ه بشرع مستقل فانما ي س ب ع من قبله فالنبي يحكم ب ش ر ي ع ة من قبله من الرسل خلاف الرسول ف إ ن ه ي أ ت ي بشرع كما أ ت ى موسى وكما أ ت ى عيسى ومحمد و صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله صاحب الفضيلة هذا سائم إليكم يقول الله عليه وملائكته النبي قول وسلم وكتبه حديث الحديث جبريل ورسله تؤمن الآخر هل العطف هو من باب عطف الخاص على العام فيكون ا ل إ ي م ا ن بالله يستلزم ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة والكتب المنزله ة نعم يقول ل العطف هو م نعم باب ط ف الخاص ا ا على ل ع ف ي كل و ن ا إ الإيمان ي يستلزم م ا بالله لا ن كل واحد أ ص ل من أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن كل و الايمان ح د أ ص ل إ بالله أ ص ل و ا ل إ ي م ا ن بالكتب أ ص ل ثاني و ا ل إ ي م ا ن بالرسل أ ص ل ثالث وهكذا هذه أ ص و ل ا ل إ ي م ا ن أ ر ك ا ن الايمان إ ي م ن نعم أحسن الله ل ص ح ب الفضيل هذا ا س ئ يقول نعم جهل أن رسول الله رسول صلى الله ل ل ي ه و س خ اذا ت رسالته ليست م عامة ولم الرسل الدليل يبلغه فهل أو أن ه يُعدر بجهله إذا كان مثل يجهل <تصفيق> إذا ا ك نشا مثل يجهل ن في بلاد بعيده ة ما يصل ي ل إ ا شيء ما يصل إ ل ي ه ا شيء ولا يسمع شيئا هذا يعذر بالجهل ما إ ذ ا كان يعيش بين المسلمين ويسمع ا ل ق ر آ ن ويسمع يسمع في وقتنا الحاضر أ ك ث ر يسمع المحاضرات والدروس والندوات والمقالات اللي تلقى في الاذاعات هذا ليس بمعذور ليس بمعذور انتشر العلم ا ل آ ن قامت ا ل ح ج ة انتشر العلم ا ل آ ن ب و ا س ط ة وسائل ا ل إ ع ل ا م كانت وصارت تصل إ ل ى كل مجاهل ا ل أ ر ض تصل إ ل ى مجاهيل ا ل أ ر ض كلها ما يبقى شيء ح ك م ة من الله جل وعلا لئلا ي ق و ل يوم ا ل ق ي ا م ة ما جاءنا م ش ي ر ولا م ن كان تبليغ ا ل د ع و ة في ا ل أ و ل بالجهاد الجهاد الذي قام به المسلمون في المشارق والمغارب ا ل د ع و ة والجهاد ولما تعطل الجهاد جاءت ا ل أ ج ه ز ة هذه و ا ل أ ش ي ا ء تبلغ هذه ا ل ر س ا ل ة تبلغها للناس فلا يبقى لاحد ي الحج نعم أحسن ا ل ل ه إليكم ص ا ح ب السائل ف ض ي ل ة هذا يقول الخضر هل هو نبي أ م ولي خلاف بين العلماء منهم من يرى أ ن ه ولي منهم من يرى أنه يرى وما ل ي و ي أ جرى على يديه من, من خرق ا ل س ف ي ن ة وقتل الغلام و إ ق ا م ة الجدار هذه كرامات ومنهم من يرى أ ن ه نبي ل أ ن هذه ا ل أ م و ر لا تجري إ ل ا على يد نبي نبي ا ل ل ه أ ع ل م قيل نبي وقيل إ ن ه ولي من أ و ل ي ا ء الله ا ل م س أ ل ة فيها خلاف و أ ن ا أ خ ب ر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرجح أ ن ه نبي ويعتبر هذه من المعجزات وغيره يعتبرون هذه من الكرامات أ ن ه ولي الله أ ع ل م نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ئ ل يقول هل ا ل ق ا د ي ا ن ي ة من الفرق الثلاث وسبعين ا ل لا ق ا د ي ا ن ي ة كفار يا خ ي ما يدخلون في الثلاث وسبعين ا ل كفار ل أ ن ه م أ ث ب ت و ا ن ب و ة بعد ن ب و ة الرسول صلى الله عليه وسلم فخاله الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل إ ج م ا ع وحكم المسلمون بكفرهم حكم المسلمون بكفرهم نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا س ا ئ ن يقول ما ص ح ة هذه ا ل م ق ا ل ة الخوف من السحر والسحره خوف طبيعي ل أ ن موسى عليه السلام خاف من العصا عندما تحولت إ ل ى ثعبان الخوف الطبيعي ما يضر الخوف الطبيعي ما يضر إ ن م ا الذي يضر خوف ا ل ع ب ا د ة انه يخضع لهذا الشيء ويترك شيء من دينه خوفا منه هذا اللي يضر أ م ا الخوف الطبيعي يتخذ ا ل أ س ب ا ب يتخذ العصا يتخذ الشيء الحجر اللي يقتل به الثعبان هذا خوف طبيعي ما يضر خوف من السبع خوف من البرد انتم ا ا ل آ ن عليكم ثياب و ش ل مخوفكم من البرد هذا يعني شرك تعتبر ما هو شرك هذا خوف طبيعي تتخذ ا ل أ س ب ا ب الواقيه منه نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائل يقول هناك من بشره النبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل ج ن ة من غير ا ل ع ش ر ة فهل نقدمهم على أ ه ل ب ي ع ة الرضوان و أ ه ل بدر من شهد له النبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل ج ن ة نشهد له ب ا ل ج ن ة كما ي أ ت ي وقفنا على هذا في ا ل ر س ا ل ة سنشرحه إ ن شاء الله لكن لا ي ق ا ل إ ن ه من ا ل ع ش ر ة المبشرين ما يدخل في ا ل ع ش ر ة إ ن م ا يكون له بشاره ب ا ل ج ن ة نعتقد هذا مثل بيشاره مثل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الرسول بشره ب ا ل ج ن ة ومثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بشره ب ا ل ج ن ة وبشر ناس ب ا ل ج ن ة نعم لكن ه ذ ا ا ل ع ش ر ة لهم ف ض ي ل ة خ ا ص ة بهم نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل يصح القول أ ن كل من ثبت أ ن ه صحابي نشهد له ب ا ل ج ن ة نعم <سؤال> نعتقد أ ن ا ل ص ح ا ب ة في الجنه من ثبتت صحبته فنحن نقطع له ب ا ل ج ن ة ما لم يرتد ما لم يرتد نعم أحسن الأشرطة صاحب الصحابة سائم ندرسه المدارس عن الوصفين من بين الله الفضيلة هذا ما التاريخ وما الجم التكلم فيما ما التاريخ إليكم يقول هل وكذلك هل هل إيش يذكر في في يعتبر يذكر في كتب التاريخ وما ندرسه في المدارس عن وقعة كتب وقعة شجر وما ندرسه في المدارس عن و ق ع ة الجمل وصفين ما تدرسونه في المدارس له ليس هو من باب الذنب و إ ن م ا هو من باب تعليمكم الموقف من هذه الامور أ م تعليمكم و ر ل ق ف من م هذه ا ل أ و لئلا ت ق ر أ و ا في التاريخ ثم يصير في أ ن ف س ك م شيء أ ن ت م تدرسون هذا في كتب العقائد من أ ج ل أ ن تتحصنوا من سوء الظن في ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن م ا ذ ك ر ه م في كتب العقائد للتحصين ما هو للذم أ و للتخطيئه و ا ل ت ص و ي ب لا للتحصين تحصين المسلمين من الوقوع في ا ل خ ط أ في حق ا ل ص ح ا ب ة نعم كما يذكر في المدارس في كتب العقائد غير ما يذكر في كتب التاريخ نعم أحسن الله إليكم صاحب السائل الله الفضيلة هذا إليكم يقول في ا ل أ ز م ا ن ا ل أ خ ي ر ة انتشرت ا ش ر ط ة أ ح د ا ل د ك ا ت ر ة في ذكر ف ت ن ة ا ل ص ح ا ب ة وما حصل بينهم إيش؟ في في فتنة إيش؟ ذكر ذكر وما حصل بينهم وما حصل بينهم وما ا حصل بينهم وما ا ا ل وتسجيلها ح ا ل ب ي ن ش ر ه ا الذي نشرها على العوام وعلى الناس يتحمل إ ث م ه ا ولا يجوز لك أ ن تشتريها ولا أ ن تروجها ل أ ن ه ا تبعث على سوء الظن من العوام وعلى الحقد على بعضهم تخطيه بعضهم ف ا ل ح ق ي ق ة أ ن هذا مجرم الذي دخل فيها لو نشره انه مجرم ويتحمل إ ث م ه نعم أحسن الله إليكم صاحب حكم الصحابة سائن سب الله الفضيلة هذا سائن يقول ما إليكم يقول وما حكم سب الله وسب الرسول سب الله وسب الرسول كفر ر د ة عن ا ل إ س ل ا م وسب ا ل ص ح ا ب ة أ ي ض ا ر د ة عن ا ل إ س ل ا م ل أ ن الله قال قل ابي الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانهم والسبب انهم قالوا ما ر أ ي ن ا مثل قرائنا هؤلاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه نعم أ ح س ن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا ا ل س ا ئ ن يقول هل هو يقول هل حب ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم على الترتيب أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان هذا من أ ص و ل الاعتقاد نعم نعتقد نعتقد هكذا نعتقد فضلهم عموما ثم نعتقد فضائلهم خصوصا نفضل أ ب و بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ا ل ع ش ر ة ثم أ ه ل بدر ثم أ ه ل بيعه الرضوان نزلهم منازلهم نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة ا ل أ س ا ء ن يقول أ ي الاسمين أ ص ح إ ط ل ا ق ا ا ل ر ا ف ض ة أ م ا ل ش ي ع ة ا ل ر ا ف ض ة أ خ ص ا ل ش ي ع ة لفظ عام يعم كل ا ل ش ي ع ة بفرقهم ل أ ن ا ل ش ي ع ة فرق ك ث ي ر ة من فرقهم ا ل ر ا ف ض ة فهم ف ر ق ة من ا ل ش ي ع ة نعم فكل كل رافضي ه و شيعي وليس كل شيعي رافضيا قد يكون غير, شيعي غير رافضي يكون فاطمي يكون قرمطي يكون اسماعيلي يكون فرق ا ل ش ي ع ة كثيره نعم احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ؤ ا م يقول ا ل أ ص ف ه ا ن ي صاحب كتاب ا ل أ غ ا ن ي أكثر من الاصفهاني ت ك ل م م ف ي حدث بين ا ل ح ا ا ب ة ل أ ص لعلمكم انه شيعي ا ل أ ص ف ه ا ن ي شيعي وكتابه ا ل أ غ ا ن ي لا يعتمد عليه نعم يقول سلمك الله ا ل أ ص ف ه ا ن ي صاحب كتاب ا ل أ غ ا ن ي أ ك ث ر من التكلم فيما حدث بين ا ل ص ح ا ب ة إ ي ل أ ن ه شيعي نعم ما ر أ ي ك م فيمن يقتني هذا الكتاب طالب العلم المتمكن يقتنيه ليستفيد مما فيه من ا ل أ د ب و ا ل ل غ ة لا باس أ م ا طالب العلم القاصر فلا يجوز ل ه أ ن ه يقرا أ لأن فيه ل ينخدع نعم. أحسن الله إليكم أحسن صاحب الله ا ل فيه ض ل ة و ذ ا ا لئلا س ا يقول م ر أ ي ك م م في ن يقول أنا ما تكلمت فيما شجر بين و تكلمت الصحابة إلا أنا ما شجر ق د تكلم ل فيما بينهم ا شجر ع ل قبلي م ا ا ء ب ك نعم كثير الآثير والطبري وابن ف ت ل ت هذا منهم هذا كذب ا بن كثير والمؤرخون ما تكلموا به على وجه الذنب و إ ن م ا ذكروه من باب ذكر التاريخ فقط ولا ي سبوهم ولا ذموهم ولا أ ب غ ض و ه م ولا خطاوا ولا صوبوا فيهم و إ ن م ا يذكرونه سرد, سرد تاريخي فقط نعم هذه م ه م ة المؤرخ سرد التاريخ بدون أ ن ه يمدح أ و يذم القحطاني في نونيته يقول لا تقبلن من ا ل ت و ا ر خ كلما ذكر ا ل ر و ا ة وخط كل بنان ي فالمؤرخون يذكرون هذه ا ل أ ش ي ا ء لكن ما انت ما تقبلها على طول تمحصها تمحصها و ت أ خ ذ الصحيح وتترك الاله وهو ص ح ي ح وشيخ ا ل إ س ل ا م م ن ت ي م ي ة في ا ل و ا س ط ي ة لخص لكم هذه ا ل م س أ ل ة تلخيصا جيدا فيما يجب على المسلم نحو ما جرى بين ا ل ص ح ا ب ة راجعوا يمكن ما يجي خمسه اصدار وهو تلخيص جيد لكل ما قيل في هذه المساله أ أحسن ل ة ل إليكم صاحب الفضيلة سائل يقول هل ل في صاحب قصة هذا عقد نعم ب ي صلى الله ل ل ي ه و س البيعة الرضوان الكفار عثمان النبي الله البيعة الرضوان الكفار عثمان على لحربهم أجل تقول هل صلى عليه وسلم على أجل بيعة بيعة حربه في في عقد قصة من من مستند إ ل ى من يقول أ ن ه إ ذ ا طلب المشركون من بلد إ س ل ا م ي ضعيف أ ش خ ا ص ا معينين من أ ه ل الخير لتسليمهم للكفار ان لا, يفعل أن لا يسلموهم ولا يطيعوهم ولو حاربوهم س نسلم الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ناس ل صلى الله عليه الصحابة م من للكفار موجب عقد ا ل ب ي ع ة بينه وبينهم في الحديده سلم أ ب ا جندل وسلم أ ب ا بصير ف موجب العقد الرسول يفي بعهده وبعقده ف إ ذ ا كان بيننا وبينهم عهد على أ ن ن ا نسلم لهم من يطلبونه عنده مثلا عنده جرائم ارتكبها ويطلبونه من أ ج ل هذه الجرائم فنحن نسلم لهم موجب العقد كما أ ن ه م هم يسلمون لنا من ل ج أ إ ل ي ه م ممن أ س ا ء الى المسلمين هذا موجب عقد نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا سؤال يقول ما ص ح ة حديث أ ح ب ا ب ي اناس ي أ ت و ن بعدي يؤمنون بي ولم يروني ن ي يا ا إ خ و قال صلى الله عليه وسلم ليتنا ر أ ي ن ا إ خ و ا ن ن ا قالوا يا رسول الله ا ل س ن اخوانك إ قال أ ن ت م أ ص ح ا ب ي ولكن إ خ و ا ن ي من ي أ ت و ن من بعدي يقراون ا ل ق ر آ ن أ و كما ذكر صلى الله عليه وسلم يجدون كتابا بين دفتين فيقراونه ويؤمنون به هؤلاء إ خ و ا ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ م ا الذين مع هؤلاء اصحابه نعم ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ئ ل يقول هل يوجد من التابعين أ و من بعدهم من هو أ ف ض ل من أ ح د ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم يا أ خ ي ي ش ت ب و ن بالامور هذه ما فيها أ ف ض ل من ا ل ص ح ا ب ة و ت ر ك و ا البحث ن ع م حتى التابعين اللي عندهم علم غزير وعندهم ع ب ا د ة لهم فضل لكن ما يبلغون فضل ا ل ص ح ا ب ة ما أ ح د يبلغ فضل الصحابه ة ب د ا مهما أ و ت ي من الفضائل ما يبلغ فضل الصحابه نعم ننصحك ان كان تستطيع الرد عليهم والبيان لانه يجب عليك الرد والبيان وتكذيبهم أ م ا إ ن كنت ما تستطيع ف ن ص ح ك بالابتعاد عن هذه الفضائيات و ا ل إ ن ت ر ن ت تبتعد عنها إ ذ ا كنت ما تستطيع الرد عليها ابتعد عنها اسلم منها وابعد عن ه اولادك أ و أ ه ل بيتك نعم أحسن الله إليكم صاحب السائم الله الفضيلة هذا إليكم يقول هل الترضي خاص ب ص ح ا ب ة رضي الله عنهم بمعنى أ ن ه لا يجوز أ ن أ ق و ل لغير الصحابي رضي الله عنه على ص ف ة الاستمرار وكذلك ا ل ص ل ا ة والسلام على غير ا ل أ ن ب ي ا ء ف أ ن اقول أ إ ن أ ب ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مثلا أ م ا انه الترضي عن غير الصحابه يجوز و ا ل ص ل ا ة على غير الرسول يجوز لكن ب ص ف ة غير د ا ئ م ة ما يتخذ شعار ما يتخذ شعار مثل ما اتخذ ا ل ش ي ع ة على علي وعلى غيرهم ن أ ئ م ت ه م يقولون عليه السلام هذا شعار لهم أ م ا أ ن ك بعض ا ل أ ح ي ا ن تقول رضي الله عن فلان الامام احمد رضي الله عنه مالك و ح ن ي ف ة من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م تقول رضي الله عنه لا ب س ما لم يتخذ شعار بكل ما ذكرته تقول رضي الله عنه هذا ما يكون إ ل ا ل ل ص ح ا ب ة ولا تقول صلى الله عليه وسلم دائما إ ن م ا في بعض ا ل أ ح ي ا ن هذا خاص بالرسول دائما نعم أحسن لأن أم أخي صاحب الصحابة محاسنهم بالصحابة محاسنه تحصي الصحابة الصحابة ساين السكوت مساوئ السنة مساوئ الناس عن عنهم من من من الله الهضيلة هذا الله خاصة عامة علماء يا وتذكرها لا الصحابة ولا غيرها إليكم يقول هل كل كلف لكن هي رضي كثيرة في كثرت تم من باب أ و ل ى ل أ ن ه م ص ح ا ب ة رسول الله و إ ل ا كف لسانك عن م س ا و ي الناس وشف مساويك انت اشتغل مساويك وعيوبك ولا تنظر في عيوب الناس و م س ا و ي الناس و إ ذ ا كان هذا في ا ل ص ح ا ب ة فهذا يجمع جريمتين ج ر ي م ة ا ل غ ي ظ ة و ج ر ي م ة تنقص ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله انتهى الله لك الله تعالى اعلم ص ل ى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله ص س ل م م الله الرحمن ل م الحمد لله رب العالمين ص ل ى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه واصحابه أ ج م ع ي ن قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى ولا اشهد لاحد من المسلمين بجنه ولا نار الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال الشيخ رحمه الله ولا أ ش ه د ل أ ح د ب ج ن ة ولا نار إ ل ا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معتقد أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة انهم لا يشهدون ل أ ح د ب ج ن ة ولو كان من الصالحين ولا يشهدون ل أ ح د بالنار ولو كان من الكافرين يعني أ ح د معين أ ح د معين شخص معين تقول هذا قطعا إ ن ه م ن أ ه ل ا ل ج ن ة أ و هذا قطعا إ ن ه م ن أ ه ل النار هذا لا يجوز إ ل ا لمن أ ط ل ع ه الله على الغيب وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أ ط ل ع ه الله على شيء ليس أ ط ل ع ه على الغيب كله لكن على شيء من المغيبات ومن ذلك أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لاناس ب ا ل ج ن ة نحن نشهد أ ن ه م من اهل ا ل ج ن ة ك ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء ا ل أ ر ب ع ة و ط ل ح ة والزهير وسعد وسعيد ع ب الرحمن بن عوف و أ ب و ع ب ي د ة عامر بن الجراح هؤلاء شهد لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ب ا ل ج ن ة ثابت بن زيد بن شماس بشره النبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل ج ن ة فهؤلاء نشهد لهم ل أ ن الرسول شهد لهم باعيانهم يقول فلان ب ا ل ج ن ة أ ب و بكر في ا ل ج ن ة عمر في ا ل ج ن ة ط ل ح ة الزبير كل ه ا و ل ا في ا ل ج ن ة ل أ ن الرسول أ خ ب ر انهم في ا ل ج ن ة والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى و إ ن كان هذا من الغيب لكن الله أ ط ل ع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أ ح د الا من ارتضى من ا ل رسول يطلع الله الرسل و على شيء من المغيبات ل أ ج ل م ص ل ح ة البشر و كذلك النار و لو كان كافرا أ و فاسقا ف إ ن ن ا لا نشهد له بالنار ل أ ن لا ندري عن خاتمته لا نشهد ل أ ح د ب ا ل ج ن ة و إ ن كان من الصالحين ل أ ن ما ندري عن خاتمته ماذا يختم له و لا نشهد ل أ ح د بالنار و لو كان كافرا ل أ ن لا ندري ماذا يختم له و النبي صلى الله عليه و سلم يقول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 فنحن لا نشهد للمعين أ م ا العموم نحن نشهد على الكفار أ ن ه م في النار عموما من غير تعيين فلان أ و فلان نقول الكافرون في النار والمؤمنون في ا ل ج ن ة على العموم ا ع د ة للمتقين ا ل ج ن ة وقال في النار و ع د ة للكافرين فلا شك أ ن الكفار أ ن ه م في النار من غير تعيين أ ش خ ا ص إ ل ا بشهاده ولا شك أ ن المؤمنين في ا ل ج ن ة من غير تعيين أ ش خ ا ص إ ل ا ب ش ه ا د ة ممن لا ينطق عن الهوى نعم ولا أ ش ه د ل أ ح د من المسلمين ب ج ن ة ولا نار إ ل ا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من التادب هذا من التادب مع الله سبحانه وتعالى فنحن لا نشهد إ ل ا بدليل للمعين لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء نرجو للمحسنين أ ن ه م من أ ه ل ا ل ج ن ة ونخاف على المسيئين أ ن ه م من أ ه ل النار مع أ ن ن ا لا نجزم نعم ولكني أ ر ج و للمحسن و أ خ ا ف على المسيء هذه ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة نعم ولا أ ك ف ر أ ح د ا من المسلمين بذنب نعم هذه ع ق ي د ة اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه م لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك كالزنا و ا ل س ر ق ة وشرب الخمر و أ ك ل الربا هذه كبائر موبقات م ولكن ب ق ا ت و لا يحكمون على صاحبها بالكهر بل يحكمون على أ ن ه ناقص ا ل إ ي م ا ن تنقص ا ل إ ي م ا ن وتنقص حكم صاحبها أ ن ه تحت م ش ي ئ ة الله إ ن شاء عذبه و إ ن شاء غفر له قال تعالى إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنحن لا نكفر إ ل ا من كفره الله ورسوله ب ا ل أ د ل ة وباجماع اهل العلم ب ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة وباجماع اهل العلم و أ م ا أ ن ن ا نكفر بالكبائر التي دون الشرك فهذا مذهب الخوارج هذا مذهب الخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة الظلال الذين يحكمون على مرتكب الكبائر أ ن ه م كفار و أ ن ه م مخلدون في النار ن س أ ل الله العافيه هذا معتقد باطل يخالف ا ل أ د ل ة هذا معنى قول الشيخ لا اكفر احد ا بذنب إ ل ا إ ذ ا استحله إ ذ ا استحل الربا أ و استحل الخمر أ و استحل الزنا فاذا استحل شيئاً إ استحل محرما مجمعا على تحريمه فهذا كافر أ و العكس حرم شيئا مجمعا على حله فهذا كافر ل أ ن ه مكذب لله ولرسوله و لاجماع المسلمين هذه م س أ ل ة التكفير لها ضوابط عند اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ م ا مجرد ارتكابه ل ل ك ب ي ر ة التي دون الشرك ه ذ ا خطر بلا شك وهذه ك ب ي ر ة متوعد بالنار والغضب ولكن لا نحكم عليه أ ن ه كافر ب نقول انه مؤمن ناقص ا ل إ ي م ا ن وفي ا ل آ خ ر ة معرض للوعيد الذي ورد و إ ن شاء الله عفى عنه و إ ن شاء عذبه لكن إ ذ ا عذبه لا يخلد في النار كالكفار بل يخرج منها إ ل ى ا ل ج ن ة م آ ل ه إ ل ى ا ل ج ن ة نعم ولا أ ك ف ر أ ح د ا من المسلمين بذنب ولا أ خ ر ج ه من د ا ئ ر ة ا ل إ س ل ا م اي نعم يبقى في د ا ئ ر ة الاسلام إ س ل م دائرة ا ل إ لكن يكون إ ي م ا ن ه ضعيفا يكون معه أ ص ل ا ل إ س ل ا م و أ ص ل ا ل إ ي م ا ن ولكنه يكون ضعيف ا ل إ ي م ا ن ل أ ن المعاصي تنقص ا ل إ ي م ا ن نعم و أ ر ى الجهاد ماضيا مع كل إ م ا م برا كان أ و فاجرا الجهاد هو بذل هو بذل الجهد في قتال الكفار ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله فالغرض من الجهاد هو إ ع ل ا ء ك ل م ة الله نشر التوحيد و إ ب ط ا ل الشرك ل أ ن الدين لله عز وجل وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون فالعباده حق لله فمن عبد غير الله ف إ ن ه يدعى يدعى إ ل ى الرجوع إ ل ى ا ل إ س ل ا م و ا ل ت و ب ة و إ خ ل ا ص التوحيد ف إ ن أ ب ى فانه يقاتل الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوه ة و ا ل ج ا بالدعوة د والجهاد, الدعوة والجهاد الدعوه اولا ثم الجهاد بعد ذلك لئلا ينتشر الكفر في ا ل أ ر ض قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين لله في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى ويكون الدين كله لله ح ت لا تكون ف ت ن ة يعني شرك ويكون الدين كله لله ليس فيه ع ب ا د ة ل أ ح د أ و لمخلوق بل ا ل ع ب ا د ة للخالق سبحانه وتعالى هذا هو الغرض من الجهاد نشر التوحيد ومحو الشرك من ا ل أ ر ض ل أ ن الله خلق الخلق لعبادته فاذا عبدوا غيره ف إ م ا أ ن يتوبوا ويرجعوا و إ م ا أ ن يقاتلوا ولا يتركون ل أ ن ه م لو تركوا لنشروا الكفر ل ن ش ر ا ل ك ف ر لان الكفار يدعون إ ل ى الكفر فالكافر إ ذ ا كان كفره ينتشر يقاتل أ م ا إ ذ ا كان كفره قاصرا عليه كفره قاصر عليه ما يدعو إ ل ى الكفر ولا له نشاط في نشر الكفر و إ ن م ا هو مقتصر على نفسه فهذا لا يقتل ل أ ن كبار السن من الكفار الشيوخ والنساء و ا ل أ ط ف ا ل والرهبان في صوامعهم هؤلاء لا يقتلون ل أ ن ه م كفرهم قاصر عليهم وكذلك من خضع ل ل إ س ل ا م وبذل ا ل ج ز ي ة من خضع لحكم ا ل إ س ل ا م وبذل ا ل ج ز ي ة فانه لا يقتل يترك على دينه وتوخذ منه ا ل ج ز ي ة ويكون تابعا لحكم ا ل إ س ل ا م وهذا شره يقتصر عليه معلوم أ ن الذي توخذ منه ا ل ج ز ي ة أ ن ه لا يدعو إ ل ى الكفر لو دعا إ ل ى الكفر انتقض عهده انتقض عهده فهو مستسلم مستسلم تحت حكم ا ل إ س ل ا م ويدفع ا ل ج ز ي ة التي فيها ا ل ذ ل ة والصغار هذا يترك فالذي يدفع ا ل ج ز ي ة لا يقتل الذي الشيخ الكبير لا يقتل الصبي ا ل أ ط ف ا ل لا يقتلون النساء لا تقتل الرهبان الذين تركوا الناس وانعزلوا في صوامعهم ل ل ع ب ا د ة لا يقتلون أ ي ض ا دل هذا على أ ن دين ا ل إ س ل ا م ه و دين قتل سفك دماء و إ ن م ا هو دين ر ح م ة ودين عدل يريد أ ن يخرج الناس من الظلمات إ ل ى النور لصالحهم هم وكم حصل في الجهاد من منافع للناس الذين أ س ل م و ا من الكفار من العاجم ومن انقذهم الله من النار لو تركوا لصاروا من أ ه ل النار ف أ س ل م و ا وحسن إ س ل ا م ه م وجاهدوا وخرج منهم العلماء خرج منهم العلماء ا ل أ ف ذ ا د هذه ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل فالجهاد هو ذ ر و ة سلام ا ل إ س ل ا م ولكن الجهاد له شروط أ و ل ا أ ن يكون بالمسلمين ق و ة ي ق و ن بها على جهاد الكفار عندهم عده استعداد لقتال الكفار ف إ ذ ا لم يكونوا على استعداد وكانوا فيهم ضعف والكفار أ ق و ى منهم فلو قاتل المسلمون الكفار ل أ ب ي د ه خضراء المسلمين فلا يجوز القتال بهذه الحاله ة يعني ذ ا يلزم عليه مفسده اكبر من ا ل م ص ل ح ة تسلط الكفار على المسلمين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكه ثلاثه ع ش ر ة سنه مقتصرا على ا ل د ع و ة إ ل ى الله والمسلمون يؤذون ويضايقون ولم يؤمر بالجهاد بل الله أ م ر ه م بكف ايديهم أمرهم عيديهم بكف و أ م ر ه م بالصبر ع م ر ه م بالصبر وكف ا ل أ ي د ي حتى ي أ ذ ن الله جل وعلا لهم بالجهاد فلما هاجروا أ ل م تر ى إ ل ى الذين قيل لهم كفوا أ ي د ي ك م واقيموا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة هذا في م ك ة في م ك ة أ م ر و ا بكف أ ي د ي ه م لكن يقومون ب ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى م ك ة وانتشر ا ل إ س ل ا م وكان للمسلمين ق و ة أ م ر ه الله بالجهاد أ م ر الله رسوله بالجهاد ل أ ن ه م صاروا أ ق و ي ا ء و مستعدين للجهاد و هذا ليس خاصا بالوقت ا ل أ و ل هذا عام للمسلمين إ ل ى آ خ ر الزمان إ ن كان عندهم ق و ة و ا س ت ط ا ع ة يجب عليهم ا ل د ع و ة و الجهاد إ ذ ا كان ما عندهم ق و ة يبقون على ا ل د ع و ة و أ م ا الجهاد فيؤجلونه إ ل ى ا ل ق د ر ة على ذلك ل أ ن ه م لو قاتلوهم ض ع ف ا لا تسلط عليهم الكفار تغلبوا عليهم هذه ن ا ح ي ة أ ن يكون في المسلمين ق و ة واستعداد للجهاد ا ل ن ا ح ي ة ا ل ث ا ن ي ة لا بد أ ن يكون الجهاد تحت ر ا ي ة م هو بفوضى كل نجاهد وكل نقاتل وكل يكون له ج م ا ع ة ما يجوز هذا في ا ل إ س ل ا م هذا ضرر هذا ضرر على المسلمين أ ن ف س ه م قبل أ ن يضر الكفار ل أ ن المسلمين يتناحرون فيما بينهم كل واحد يريد أ ن ه هو اللي يظفر ب ا ل ن ت ي ج ة وجرب هذا فيه عصابات قاتلت العدو فلما انهزم العدو واندحر تقاتلوا بينهم كل يريد انه يصير هو الذي ي أ خ ذ ا ل س ل ط ة تعلمون هذا ما يحتاج مثل ك م هذه ن ت ي ج ة انهم ما قاتلوا تحت ر ا ي ة و ا ح د ة تحت إ م ا م واحد و إ ن م ا تفرقوا إ ل ى عصابات و إ ل ى جماعات فلا يجوز هذا في ا ل إ س ل ا م لا بد أ ن يكون الجهاد تحت ر ا ي ة م و ح د ة ولهذا قال مع كل إ م ا م إ م ا م المسلمين يقودهم وينظمهم ويشرف على وي... ويعد ا ل ع د ة ويسلحهم لا بد من ا من... ل إ م ا م لا بد الجهاد يكون تحت ر ا ي ة ا ل إ م ا م و ب أ م ر إ م ا م المسلمين حتى ينجح الجهاد أ م ا إ ذ ا كان بدون إ م ا م وبدون ر ا ي ة ف إ ن ه يؤول إلى الفشل. يقول الى ف ش ل يقول ل إ الفشل في ا ل ن ه ا ي ة ولهذا قال مع كل إ م ا م فدل على أ ن ه ا ش ت ر ط وجود ا ل إ م ا م الذي يقاتل تحت رايته ولا يشترط في ا ل إ م ا م أ ن يكون برا م ئ ة ب ا ل م ئ ة مثل أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز ا ل ص ح ا ب ة ما يشترط أ ن يكون ا ل إ م ا م صافيا ما فيه نقص بل ولو كان فاجرا يعني فاسقا لم يصل إ ل ى الكفر لم يصل إ ل ى حد الكفر ما بقيت إ م ا م ت ه فانه يبقى له ص ل ا ح ي ة الجهاد ويطاع في الجهاد ويصلى خلفه ل أ ن ه مسلم ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا ولو كان جائرا وظالما ل أ ن ا ل م ص ل ح ة في ا ل ج م ا ع ة أ ر ج ح من المصلحه بالتفرق عليه والاختلاف عليه هذه م س أ ل ة ع ظ ي م ة يغفل عنها كثير من الحماسيين الذين ليس عندهم فقه في الدين يقولون كيف كيف نطيعه فاسد وهو عاصي كيف؟ نعم نطيعه ل ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة للمصلحه العامه ت ك ا ب اخف الضررين دفع اعلاهما مطلوب في ا ل إ س ل ا م ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والمسلمون قاتلوا مع الحجاج ومع يزيد بن أ ب ي سفيان مع يزيد بن م ع ا و ي ة قاتلوا معهم وهم ف س ا ء لجمع ا ل ك ل م ة بل صحابه كان, صحابة في راية كان هناك ص ح ا ب ة في رايه يزيد بن, بن م ع ا و ي ة في فتح القسطنطينيه منهم أ ب و أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه كانوا تحت رايته وقاتلوا مع الحجاج وهو معروف بالظلم ظالم فاتك باطش ظالم جاير لكن ل أ ج ل م ص ل ح ة م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين وتغتفر ا ل م س أ ل ة الجزئيه بمقابل ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة ا ل ك ل ي ة هذه ق ا ع د ة في ا ل إ س ل ا م فلا يشترط في ا ل إ م ا م الذي يتولى أ م و ر المسلمين يقود للجهاد ما يشترط فيه أ ن يكون صالحا ً مستقيما ً م ئ ة ب ا ل م ئ ة بل ولو كان عنده شيء من المعاصي والمخالفات ما دام لم يصل إ ل ى حد الكفر بالله عز وجل نعم ولكن الجهال المتحمسين ما يتحملون الكلام هذا ل أ ن ه م جهال ا ل ص ح ا ب ة تحملوه ا و أ ط ا ع و ا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لفقههم و إ ي م ا ن ه م أ م ا الجهال المتحمسون فلا يتحملون هذا أ و المغرضون ل أ ن ف ي ه ن ا س ما هم جهال يعرفون هذا لكن مغرضون يريدون تشتيت المسلمين فيحرضونهم على ولاتهم بسبب أ ن ه م الولات يرتكبون أ ش ي ا ء من ا ل أ خ ط ا ء فيحرضونهم على ولاتهم من أ ج ل تفريق ا ل ك ل م ة و إ ض ع ا ف المسلمين فانا يجب ا ل ف ط ن ة لهذه ا ل أ م و ر والحذر منها وعدم الاندفاع بدون فقه وبدون علم هذه م س أ ل ة ع ظ ي م ة ا ل آ ن حصل فيها سوء فهم حصل فيها تضليل بسبب الجهل أ و بسبب الهوى إ م ا عن جهل و إ م ا عن هواه نعم وارى الجهاد ماضيا مع كل إ م ا م برا كان أ و فاجرا برا وهو الصالح المستقيم أ و كان فاجرا يعني فاسقا لكن لم يصل إ ل ى حد الكفر لم يصل إ ل ى حد الكفر ل أ ن ا ل م ص ل ح ة في طاعته والجهاد معه أ ر ج ح من المفسده في الصبر على فسقه وعلى مخالفته نعم و ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة خلفهم ج ا ئ ز ة لا شك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة خلف ا ل أ ئ م ة الفساق ج ا ئ ز ة و ص ح ي ح ة ما داموا يصلون نصلي خلفهم وصلى ا ل ص ح ا ب ة خلف الحجاج وصلوا خلف عبيد الله بن زياد صلوا خلف العمر الفساق الذين يشربون الخمر خلف الوليد بن ع ق ب ة يشربون الخمر صلوا خلفهم ل أ ج ل جمع ا ل ك ل م ة وهؤلاء مسلمون تصح صلاتهم ما دامت تصح صلاتهم تصح إ م ا م ت ه م جمعا ل ل ك ل م ة نعم والجهاد ماض من ذ ب ع ث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ن يقاتل آ خ ر هذه ا ل أ م ة الدجال هنا في آ خ ر الزمان الدجال هو المسيح مسيح الدجال الكذاب سمي بالدجال ل ك ث ر ة الدجل عنده والكذب وما عنده من ا ل ف ت ن ة ا ل ش د ي د ة وكل نبي حذر أ م ت ه ف ت ن ة المسيح الدجال و أ ش د ه م تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه أ ق ر ب الناس إ ل ى خروجه وهو يخرج في آ خ ر الزمان يخرج في اليهود وتجمع اليهود ا ل آ ن هذا إ ر ه ا ص لخروج الدجال تجمع اليهود في فلسطين ارهاص, لتجمع إرهاص لخروج الدجال فيهم لانه يخرج في اليهود قبحهم الله ويحصل منه ف ت ن ة ع ظ ي م ة ويجول في البلاد وما من بلد لا يدخله إ ل ا م ك ة و ا ل م د ي ن ة ف إ ن ه لا يدخلهما ولكن ا ل أ ش ر ا ر الذين في م ك ة و ا ل م د ي ن ة يخرجون إ ل ي ه ما يبقى فيها إ ل ا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ا ل م د ي ن ة ترجف فيخرج منها كل منافق الا يبقي فيها إ إلا ل ا أ ه ل ا ل إ ي م ا ن الصادق إ ذ ا جاء الدجال ثم ينزل عيسى ابن مريم مسيح ا ل ه د ا ي ة صلى الله عليه وسلم ينزل من السماء ثم يطلب الدجال فيقتله في باب لد من فلسطين يقتله وينصر الله ا ل إ س ل ا م والمسلمين ويحكم المسيح عيسى بن مريم بدين ا ل إ س ل ا م بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويقوى ا ل إ س ل ا م في عهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم بينما هم كذلك ظهرت ياجوج وماجوج ظهرت ياجوج وماجوج الذين ذكر الله عز وجل فيامره الله ب أ ن يحرز المسلمين الى الطور ي أ م ر الله عيسى أ ن يحرز المسلمين إ ل ى الطور و يقول اني باعث عبادا لي لا يدان ل أ ح د في قتالها فيحرز المسلمين إ ل ى الطور و يعيثون في ا ل أ ر ض فسادا و يذبحون في المسلمين مذابح الذين لم يكونوا مع المسيح عليه السلام ثم ينزل الله بهم المرض فيقتلهم عن آ خ ر ه م ويموتون عن آ خ ر ه م فيفرج الله للمسلمين لذلك هذه ق ص ة خروج الدجال باختصار فنحن نؤمن بخروج المسيح الدجال ل أ ن ه تواترت ا ل أ د ل ة بل ا ل أ ح ا د ي ث بلغت حد التواتر في ظهوره فلا بد أ ن ه يخرج هناك كتاب هناك كتاب جهال يقولون الم... ما... ما, فيه... ما فيه دجال و إ ن م ا هذا ع ب ا ر ة عن ك ث ر ة الكذب في آ خ ر الزمان ولا فيه نزول عيسى و إ ن م ا هذا ع ب ا ر ة عن ظهور الحق ولا ما ينزل عيسى هذا كفر هذا إ ن ك ا ر للمتواتر إ ن ك ا ر للمتواتر من س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إ ن ا ل ق ر آ ن دل على نزول عيسى عليه السلام و إ ن من اهل الكتاب إ ل ا ليؤمنن ا ل به قبل موته هذا دليل على أ ن ه ينزل في آ خ ر الزمان ويؤمن به اليهود الذين كفروا به ب ا ل أ و ل يؤمنون به و إ ن من أ ه ل الكتاب إ ل ا ليؤمنن ا به قبل موته ويوم ا ل ق ي ا م ة يكون عليهم شهيدا وفي ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى قال في عيسى عليه السلام و إ ن ه لعلم ل ل س ا ع ة يعني نزول عيسى علم ل ل س ا ع ة يعني ع ل ا م ة وفي ق ر ا ء ة و إ ن ه لعلم ل ل س ا ع ة فنزول عيسى بن مريم من السماء ع ل ا م ة على قيام ا ل س ا ع ة فهو من علامات ا ل س ا ع ة ومن أ ش ر ا ق الساعه ة نعم و ا ل ج ا ماض د م نعم ذ ب ث الله ح م وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة د الدجال ا الله يقاتل لا صلى عليه إلى هذه إنه يقاتلونه أن آخر و يقاتلون, يقاتلون اليهود يصير ملاحم بين المسلمين و ب ينصر اليهود ي و ن الله المسلمين حتى يقول الحصى والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله ف يقتلون اليهود مقتل عظيم و ينصر الله المسلمين عليهم الى ان يقاتل اخر هذه الامه الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل لا يبطل الجهاد جور جائر ما أ ح د يمنع الجهاد ي ق و ل ما فيه جهاد ا ل إ س ل ا م ما هو بدين قتال ه الان يقولون هذا يقولون ا ل إ س ل ا م ما هو بدين قتال وله دين سفك دماء نقول نعم ا ل إ س ل ا م ما هو بدين سفك دماء ولكن ا ل إ س ل ا م دين جهاد لاجل مصلحه ة البشرية و ل ا ج ل سفك الدماء وإنما ا لمصلحة ل هو ب ش ر ي ة والله جل وعلا يقول في حق نبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين من ر ح م ة الله بالعالمين الجهاد ل إ ن ق ا ذ ه م من الظلمات إ ل ى النور ومن الكفر إ ل ى ا ل إ ي م ا ن فنحن لا نقاتلهم طمعا في أ م و ا ل ه م أ و في دمائهم أ و في, في بلادهم إ ن م ا نقاتلهم لنشر ا ل إ س ل ا م وهو من مصلحتهم دخولهم في ا ل إ س ل ا م من مصلحتهم هم يموتون على ا ل إ س ل ا م ويدخلون ا ل ج ن ة لحين لو تركوا وماتوا على الكفر دخلوا النار فالجهاد هو ل م ص ل ح ة الكفار أ ك ث ر ل أ ن فيه إ ن ق ا ذ ا لهم من الكفر ومن النار ومن الجهل ومن ا ل ظ ل ا ل ش و ف و ن ثمرات الجهاد في المشرق والمغرب ماذا أ ن ت ج ت من الخير ماذا أ ن ت ج ت من نشر العلم من نشر التوحيد من انتشار ا ل إ س ل ا م وقمع الظلم نعم إ ل ى أ ن يقاتل آ خ ر هذه ا ل أ م ة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ما أ ح د يمنع حتى ولو كان السلطان عادل و الجهاد لا يصغر ما نقول والله حصل المقصود العدل ا ل آ ن منتشر والناس في خير وش ي نبيب الناس ما يبطل الجهاد هذا هذا ما يبطل الجهاد العدل ولا الجور الجهاد ماضي بحكم الله سبحانه لكن بهذه الشروط أ و ل ا أ ن يكون بالمسلمين ق و ة على الجهاد واستعداد ثانيا أ ن يكون الجهاد تحت ر ا ي ة تحت ر ا ي ة ولي ا ل أ م ر ا ل م و ح د ة ينظمهم ويساعدهم ويكون ردءا لهم يرجعون إ ل ي ه لا بد من هذا ثالثا أ ن يكون الجهاد لاعلاء ك ل م ة الله ما هو لاجل طمع الدنيا أ و الظهور في ا ل أ ر ض هذه شروط الجهاد هذه شروط الجهاد ان يكون بالمسلمين ق و ة واستطاعه أ ن يكون تحت قياده ولي أ م ر المسلمين أ ن يكون القصد منه إ ع ل ا ء ك ل م ة الله ونشر ا ل إ س ل ا م في ا ل أ ر ض للطمع الدنيوي أ و توسعه ا ل م م ل ك ة أ و غير ذلك نعم و أ ر ى وجوب السمع و ا ل ط ا ع ة ل أ ئ م ة المسلمين ن ع م هذا من أ ب و ا ب ا ل ع ق ي د ة السمع و ا ل ط ا ع ة لولاه م و ر المسلمين عملا بقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم بعد أ ن أ م ر بطاعته ط ا ع ة رسوله أ م ر ب ط ا ع ة أ ولاه ا ل أ م و ر من المسلمين منكم يعني من المسلمين أ م ا إ ذ ا لم يكن مسلما فلا ط ا ع ة له لذلك قال منكم قيده بقوله منكم ما قال واولي ا ل أ م ر فقط قال منكم اي من المسلمين يشترط فيه أ ن يكون مسلما طاعته و ا ج ب ة والخروج عليه ومعصيته م ح ر م ة هذا أ ص ل من و ص و ل ا ل إ س ل ا م وبه تجتمع ك ل م ة المسلمين وتقوى شوكتهم نعم وارى وجوب السمع والطاعه والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أ ص ح ا ب ه ا ل و ص ي ة ل أ ن ه م شعروا بقرب أ ج ل ه فطلبوا منه ا ل و ص ي ة قال اوصيكم بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة وان تامر عليكم عبد السمع والطاعه وان تامر عليكم عبد لان النظر ما هو لشخصه وانما النظر لمنصبه لا ينظر الى شخص والي الامر انه ما هو ذو ابهه وله يعني جسامه ولا وسامه العبره بمنصبه لا بشخصه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش ي منكم فسيرى اختلافا كثيرا فطاعه ولي الامر تعصم من الاختلاف طاعه ولي الامر تعصم من الاختلاف عصمه من الاختلاف ولهذا لما سال حذيفه بن اليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن عند ظهورها قال له صلى الله ما ت أ م ر ن ي إ ن ادركني ذلك قال أ ن تلزم ج م ا ع ة المسلمين و إ م ا م ه م أ م ر حذيفه عند ظهور الفتن أ ن يلزم ج م ا ع ة المسلمين و إ م ا م المسلمين ل أ ن ه ع ص م ة من الفتن ع ص م ة من الاختلاف ولا ت ك و ن كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم ا خ ت ل ا ف ش ر والاتفاق ر ح م ة نعم وارى وجوب السمع و ا ل ط ا ع ة ل ا ئ م ة المسلمين برهم وفاجرهم كما ن ك ر ن ا ما يشترط في ولي أ م ر المسلمين أ ن يكون صالحا م ئ ة ب ا ل م ئ ة ك ا ل خ ل ف ا ء الراشدين ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إ ل ى حد الكفر والخروج من الدين فهو فساده عليه فساده عليه ولكن إ م ا م ت ه لصالح المسلمين لصالح المسلمين ولما سئل بعض ا ل أ ئ م ه اظنه ا ل إ م ا م أ ح م د سئل قيل له فلان تقي لكنه ضعيف وفلان فاسق لكنه قوي أ ي ه م ا يصلح ل ل إ م ا م ة قال الفاسق القوي ل أ ن الصالح صلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين والفاسق فسقه على نفسه وقوته للمسلمين نعم وارى وجوب السمع والطاعه لائمه المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يامروا بمعصيه الله برهم وفاجرهم هذا خلاف للخوارج و ا ل م ع ت ز ل ة الذين يخرجون على ا ل أ ئ م ة الفجار يعني الذي العصاه اراد بالفجار هنا العصاه الفجور لما هو الكفر نعم ل أ ئ م ة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم ي أ م ر و ا ب م ع ص ي ة الله يطاعون تجب طاعتهم إ ل ا أ م ر و ا اذا أ م ر و ا ب م ع ص ي ة فلا ط ا ع ة لمخلوق في م ع ص ي ة الخالق لكن لا تنخلع بيعتهم إ ذ ا أ م ر و ا ب م ع ص ي ة أ م ر و ا بحلق اللحى مثلا أ م ر و ا ب أ ن الناس ما يصلون ا ل ج م ا ع ة في المسجد هذه م ع ص ي ة ما نطيعهم ما نحلق لحانه ولا نترك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة لكن تبقى طاعتهم فيما, فيما هو معروف فيما ه وليس معروف و فيه م ع ص ي ة نخالفهم في ا ل م ع ص ي ة ونطيعهم في غير ا ل م ع ص ي ة نعم ومن ولي ا ل خ ل ا ف ة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى ص يوم ا الإمامة بماذا تنعقد ا ل إ م ا م ة قالوا تنعقد ب أ ح د ث ل ا ث ة أ م و ر ا ل أ م ر ا ل أ و ل اختيار أ ه ل الحل والعقد له إ ذ ا اختاره أ ه ل الحل والعقد وبايعوه لزمت طاعته ك خ ل ا ف ة أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه ف إ ن ه ا ثبتت باختيار أ ه ل الحل والعقد وليس من لازم إ ن ك ل المسلمين يختارون كما في الانتخابات هذا ما هو نظام ا ل إ س ل ا م يكفي أ ه ل الحل والعقد من العلماء و ا ل أ م ر ا ء و أ ه ل ا ل ر أ ي و ا ل م ش و ر ة إ ذ ا اختاروا إ م ا م ا للمسلمين لزمت طاعته الجميع لزمت طاعته على جميع المسلمين ولا أ ح د يقول أ ن ا ما اخترت أ ن ا ما بايعت انا كما يقول بعض الجهال ا ل آ ن أ ن ت من المسلمين أ ن ت من المسلمين والمسلمين اختاروا هذا الرجل إ م ا م ا لهم فلا يجوز لك أ ن تشذ و تخرج منهم بل قال النبي صلى الله عليه و سلم المسلمون يد و ا ح د ة يسعى بذمتهم أ د ن ا ه م أ د ن ا ه م يسعى بذمتهم فكيف ب كيف ب اهل الحل و العقد و ا ل م ش و ر ة و ا ل ر أ ي فالصحابه أ ط ا ع و ا ا لابي بكر مع أ ن الذين بايعوه هم ق ا د ة المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر في س ق ي ف ة بني ساعدك وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أ ه ل ا ل ش و ر ى ا ل س ت ة الذين عاهد إ ل ي ه م عمر رضي الله عنه عاهد إ ل ى ب ق ي ة ا ل ع ش ر ة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ف ا ل س ت ة اجتمع ر أ ي ه م على عثمان فبايعوه فلزمت طاعته على المسلمين لزمت طاعته جميع المسلمين وانقادوا له ا ل أ م ر الثاني مما تثبت به ا ل إ م ا م ة و ل ا ي ة العهد ف إ ذ ا عهد ولي ا ل أ م ر إ ل ى أ ح د من بعده تلزم طاعتهم تنعقد إ م ا م ت ه كما عهد أ ب و بكر رضي الله عنه لعمر عمر ما اختارها أ ه ل الحل والعقد إ ن م ا ولا يحتاج الى هذا ل أ ن أ ب ا بكر اختاره وعهد إ ل ي ه فسمعوا له و أ ط ا ع و ا رضي الله عنه سمعوا له و أ ط ا ع و ا ا ل أ م ر الثالث إ ذ ا تغلب على الناس الناس ما لهم إ م ا م ولا لهم ولي أ م ر قام واحد فيه شجاعه وفيه ق و ة وفيه ر أ ي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له يطيعون له تلزم طاعته ويمثلون لهذا ع بعبد د الملك مروان بن الملك بن مروان, عبد الملك بن مروان الناس في عهده صار فيه فوضى وفيه اضطراب وفيه فقام الرجل بشجاعه وشهامه و ق و ة وراي فقاتل وتغلب تغلب واطاع له المسلمون فصار إ م ا م ا له انعقدت إ م ا م ت ه بذلك نعم ومن ولي ا ل خ ل ا ف ة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفه من ولي ا ل خ ل ا ف ة ومن ولي ا ل خ ل ا ف ة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه اي نعم هذا الشيخ ذكر واحد من ا ل أ ص ن ا ف ا ل ث ل ا ث ة وهو إ ذ ا تغلب بسيفه ما فيه إ م ا م لكن هذا قام وتغلب وهو مسلم فيطاع نعم ومن ولي ا ل خ ل ا ف ة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفه و ج ب ا ل طاعته وحرم الخروج عليه أ م ا من ي أ ت ي والمسلمون لهم إ م امام من يأتي و ل س ل م وينازع ن لهم إمام و ا ل إ م ا م ويريد ان ه يوخر ا ل إ م ا م ويصير محله هذا يجب على المسلمين قتله قال صلى الله عليه وسلم من أ ت ا ك م و أ م ر ك م جميع على واحد منكم يريد أ ن يشق أ ن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان فنحن مع ولي ا ل أ م ر إ ذ ا قام عليه أ ح د نحن معه في دفع هذا الخارج على ج م ا ع ة المسلمين نقاتله وندحض شره عن المسلمين لئلا يفكك الكلمه、نعم. بسيفه حتى صار خليفه وجبت طاعته وحرم الخروج عليه لاجل ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة نعم واراى هجر أ ه ل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا أ ه ل البدع والبدع والبد... جمع بدعه وهي ما أ ح د ث في الدين مما ليس منه ما أ ح د ث في الدين مما ليس منه من العبادات التي ليس عليها دليل من كتاب الله ل أ ن العبادات ت و ق ي ف ي ة ما نعمل شيئا منها إ ل ا بدليل من الكتاب و ا ل س ن ة فمن جاء و أ ح د ث شيئا يتقرب به إ ل ى الله من ذكر أ و ص ل ا ة أ و ع ب ا د ة ويقول هذا خير هذا ز ي ا د ة خير نقول لا هذه ز ي ا د ة شر هذه زياده خير الدين ما يقبل ا ل إ ض ا ف ا ت والزيادات الدين كامل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين كامل اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم والله شهد لهذا الدين ب أ ن ه كامل في آ خ ر حياه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل ا ل ز ي ا د ة و ا ل إ ض ا ف ا ت حسبنا اننا نعمل بما, بما في هذا الدين من العبادات أ م ا أ ن ن ا نزيد ونقول هذه ز ي ا د ة خير فهذه ب د ع ة قد قال صلى الله عليه وسلم من يعش ي منكم وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من ب ع د تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكان في خطبه يقول أ م ا بعد ف إ ن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة هذا فيه رد على الذين يقسمون البدعه الى ح س ن ة و س ي ئ ة البدع ليس فيها شيء حسن كلها س ي ئ ة البدع في الدين ليس فيها شيء حسن و إ ن م ا كلها س ي ئ ة ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ب د ع ة ض ل ا ل ة وهذا يقول لا ما هو ب كل ب د ع ة ض ل ا ل ة بل منها شيء حسن هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم فالبدع كلها ض ل ا ل ة وشر الامور أ م و وخير ر ل أ السالفات الهدى على وخير ا ل أ م و ر السالفات على الهدى, وخير الأمور السالفات على الهدى و شر ا ل أ م و ر المحدثات البدائع شر ا ل أ م و ر كما في الحديث فليقول ان هناك بدعه ح س ن ة ن ق و ل لا هذه ب د ع ة ضلال و شر و ليست ح س ن ة ما في الدين بدعه ح س ن ة أ ب د ا ف ن ج ت ن بالبدع و نقتصر على السنن فيها خير كمال ولا يكفي اننا ن ج ت ن بالبدع نهجر المبتدئه ا نهجرهم لا نجلس معهم ولا نصادقهم ولا حتى يتركوا البدعه ل أ ن ن ا إ ذ ا صادقناهم وجالسناهم شجعناهم على ا ل ب د ع ة فنحن نهجرهم يعني نترك مجالستهم و نترك مصادقتهم حتى يتوبوا إ ل ى الله نعم هذا الواجب على أ ه ل ا ل س ن ة أ ن ه م يهجرون أ ه ل البدع و لو حصل هذا لما انتشرت البدع ولكن لما حصل التساهل مع المبتدعه وصاروا يعيشون في ا ل أ ر ض فسادا وينشرون البدع ولا أ ح د ينكر عليهم وصاروا أ ص د ق ا ء ن ا وجلساءنا انتشرت البدع بهذه ا ل ط ر ي ق ة نعم أ م ا لو أ ن أ ه ل البدع هجروا لقل شرهم نعم و أ ر ى هجر أ ه ل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا هجر الهجر هو الترك الهجر هو الترك أ ي تركهم وعدم الجلوس معهم وعدم مصادقتهم حتى يتوبوا اذا تابوا تاب الله عليهم وصاروا مجلساءنا و أ ح ب ا ب ن ا نعم و أ ح ك م عليهم بالظاهر اي نعم نحكم على الناس بالظاهر إ ن ما ندري عن القلوب لكن من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهر ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على الظاهر و أ م ا القلوب فلا يعلمها إ ل ا الله لكن المرجئه ا ا ل آ ن يقولون لا من فعل ف ع ل كفر أ و شرك أ و منكر ما تحكم عليه ل أ ن ك ما تدري عن اللي بقلبه ما تدري عن اللي بقلبه احنا ما وكلنا بالقلوب نوكلنا أ ن ن ا نحكم على الظاهر نحكم على الناس بالظواهر أ م ا القلوب فلا يعلمها إ ل ا الله سبحانه وتعالى نعم و أ ح ك م عليهم بالظاهر و أ ك ل سرائرهم إ ل ى الله نعم و أ ع ت ق د أ ن كل م ح د ث ة في الدين ب د ع ة نعم لا بد من هذا ولا يقال إ ن هناك محدثات في الدين انها س ن ة أ و انها خير كل محدثه ل ي ب ي ع هذا ما خذ من الحديث إ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة نعم كل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة هذا في الدين أ م ا أ م و ر العادات ا ل م ل ا ب س و المساكن و المراكب هذه مما خلق الله لنا ليس فيها بدع الاولين ما يرتبون السيارات نركبها ل أ ن ه ا مما أ ب ا ح الله لنا ا ل من حرم ا ل زينه الله التي أ خ ر ج لعباده الطيبات من الرزق ف أ م و ر العادات والملابس والمساكن والمراكب والمزارع هذه كلها من الامور التي لا تدخل في ا ل ع ب ا د ة بل نستخدمها في ا ل ع ب ا د ة نستعين بها على ا ل ع ب ا د ة نركب ا ل س ي ا ر السيارة للحج نركبها للحج و نركبها لطلب العلم نركبها للجهاد و مكبرات الصوت نستخدمها ل إ ل ق ا ء الخطب و المحاضرات ن س ت ع ي ن بها على ا ل ع ب ا د ة ل أ ن ه ا مما أ ب ا ح الله لنا أ ن نستعين بها نستعين بها و ليست بدعا إ ن م ا هي مما خلقها الله لنا هو الذي خلق لكم ما في ا ل أ ر ض جميعا ف ا ل أ ص ل في هذه ا ل أ م و ر ا ل إ ب ا ح ة أ م ا العبادات ف ا ل أ ص ل فيها الحظر إ ل ا بدليل أ م ا ا ل أ ص ل في العادات والملابس والمراكب والماكل والمشارب ا ل أ ص ل فيها ا ل إ ب ا ح ة إ ل ا ما دل الدليل على تحريمه نعم و أ ع ت ق د أ ن ا ل إ ي م ا ن قول باللسان يكفي نقف عند ه ا احسن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذه أ س ئ ل ة ك ث ي ر ة أ ع ر ض على فضيلتكم بعضا منها هذا السائل يقول من اشتهر فضله وصلاحه بين الناس وشهدوا له بذلك في الدنيا فهل يشهد لمثل هذا أ ن ه من أ ه ل ا ل ج ن ة أ م أ ن ه يرجى له أ ن يدخله الله جل وعلا ا ل ج ن ة لا ما نشهد الا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن نرجو له نرجو له ا ل ج ن ة والذي مر ا ل ج ن ا ز ة التي مرت على ا ل ص ح ا ب ة ف أ ث ن و ا عليها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا وما وجبت قال وجبت له ا ل ج ن ة لان أ ث ن ي ت م عليها خيرا فوجبت لها ا ل ج ن ة أ ن ت م شهداء الله في أ ر ض ه ومروا بجنازه ف أ ث ن و ا عليها شرا قال وجبت ق ا ل و م ا وجبت قال وجبت له النار فهذا ل أ ن الرسول قال وجبت الرسول هو اللي أ خ ب ر أ ن ه ا وجبت أ م ا نحن نقول فلان من أ ه ل ا ل ج ن ة ل أ ن الناس يثنون عليها لا ما, ما يصلح هذا أ و فلان من أ ه ل النار ل أ ن الناس يذمونه ما ما يصلح هذا لكن نقول نخاف عليه من النار ونرجو لذاك ا ل ج ن ة أ م ا نحكم له هذا ما ي ح ت ا ج إ ل ى حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال و ج ب ت أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا السائل يقول هل نجزم ب أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم ب أ ن ه م من أ ه ل ا ل ج ن ة ولا ي د خ ل ن النار العموم نعم للعموم نعم كل صحابي ما دام لم يرتد فهو من أ ه ل ا ل ج ن ة لكن لا ب أ ع ي ا ن ه م لا باعيانهم لكن نرجو لهم نجزم أ ن ه م في ا ل ج ن ة لكن أ ف ر ا د ه م نرجو لهم ا ل ج ن ة نرجو لهم الجنه و لا نشهد ل أ ح د ما نشهد ل أ ح د نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا سائل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم فيسبق عليه الكتاب القدر يعني يسبق عليه الكتاب عن القدر الذي قدر عليه في اللوح المحفوظ انه من اهل النار يدركه ما كتب له يدركه ما كتب له أ و يسبق عليه انه كتب من اهل ا ل ج ن ة فيدركه ما كتب له قبل أ ن يموت ل أ ن قضاء الله نافذ لا بد منه ولا يكون من اهل ا ل ج ن ة إ ل ا بسبب تكلم كلام كهر أ و رده مات والعياذ بالله كن منها ل ن ا ر او شهد ان لا إ ل ه الا الله و أ ن محمدا رسول الله مؤمنا بها مستيقنا بها ومات كن و منها للجنه、نعم. الله يهيئ له سبب اما يدخله النار و إ م ا يدخله الجنه أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب الفضيله هذا س ا ئ م يقول هل يجوز ع ن أ ح ك م على الكافر المعين إ ذ ا مات على كفره أ ن ه في نفسه خالد مخلد في نار جهنم الكفار نعم العموم الكفار في النار خالدون مخلدون فيها أ م ا ا ل أ ف ر ا د فلا نحكم على أ ح د منهم ن ه م اهل لكن نخاف عليه نخاف أنه من أهل انهم ل ا ا ر نعم إحسن ل ل إ ل ي ك ص اهل ح ب الفضيلة ذ ا ا النار ل يقال الشهيد فلان ن بأنهم ا شهداء س أو أو م ح و م ف ل ا ن لا ما يقال ما يقال الشهيد إ ل ا بدليل من الكتاب و ا ل س ن ة أ ن ه شهيد لكن نرجو له نرجو له ا ل ش ه ا د ة نرجو له ا ل ش ه ا د ة رجاء لكن لا نجزم ل أ ن هذا من علم الله الذي لا يعلمه إ ل ا هو ولما كان شخص يجاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شجاعا ولا يدع للعدو شارده ولا وارده إ ل ا تتبعها ف أ ث ن ى عليه ا ل ص ح ا ب ة قالوا ما أ ب ل أ احد منا مثل ما أ ب ل أ فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فشق عليهم ذلك شق المجاهد الشجاع باذن نفسه شق عليهم انه في النار تتبعه واحد ينتهي عليه أ م ر ه تتبعه فبينما هو يقاتل جرح جرحا شديدا فجزع وقتل نفسه جزع وقتل نفسه فعلم الصحابي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أ ش ه د أ ن ه رسول الله ل أ ن ه اخبر أ ن ه من اهل النار فوقع ما أ خ ب ر به صلى الله عليه وسلم صارت خاتمته انه من اهل النار سبق عليه الكتاب نعم أحسن ا ل ل هذا إليكم صاحب الفضيلة صاحب ه السائل يقول هل هناك فرق لما بين أ يقال فلان وشهيد هذا مما يبطل قول ا ل آ ن الانتحاريين اللي ينتحرون ي ق و ل و ن هذه ش ه ا د ة اللي يقتل نفسه ما هو شهيد هذا قاتل نفسه والعياذ بالله عليه الوعيد ومتوعد بالنار كيف يكون ش ه ي د ة لا يجوز ا ل إ ن س ا ن يقتل نفسه تحت أ ي ظرف و أ ي ح ا ل ة بل ي ص ب ر يصبر الى ان يموت أ و يقتل أ م ا أ ن ه يقتل نفسه هذا لا يجوز وليس شهيدا هذا قاتل لنفسه نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل هناك فرق فيما بين أ ن يقال فلان ا ل شهيد أ و استشهد فلان ما في فرق ما في فرق بين استشهد أ و او شهيد يعني إ ذ ا قلت استشهد حكمت له ب ا ل ش ه ا د ة ما نقول استشهد حنا ما ندري نعم لكن نقول نرجو له نرجو أ ن ه قتل شهيدا نرجو له ا ل ش ه ا د ة نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة أ م ا المرحوم ما تقول المرحوم تقول رحمه الله من باب الدعاء مثل غفر الله له ما تقول المغفور له ولا المرحوم ل أ ن هذا جزم أ ن ت تقول رحمه الله غفر الله له اي نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول هل ل أ ح د تفسيق المعين أ م أ ن حكمه كحكم التكفير والتبديع ينظر إ ل ى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع هذا الكلام عن التكفير أ م ا التفسيق من عمل كبيره من كبائر الذنوب دون الشرك فهو فاسق الذي يزني أ و يسرق أ و يشرب القمر هذا فاسق يحكم عليه بالفسق نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا س ا ئ ن يقول هل يؤخذ من قول ا ل إ م ا م رحمه الله ولا أ ك ف ر أ ح د ا من المسلمين بذنب أ ن ه لا يكفر تارك ا ل ص ل ا ة مثلا أ ن ا ما أ ع ر ف للشيخ رحمه الله كلام في تارك ا ل ص ل ا ة لكن تارك ا ل ص ل ا ة إ ن كان متعمدا هذا كافر ب ا ل إ ج م ا ع أ م ا إ ن كان متكاسلا هذا محل خلاف هو يكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك ا ل ص ل ا ة بين العبد وبين الكفر ترك ا ل ص ل ا ة العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر فلا بد أ ن ه يكفر لكن هل هو الكفر ا ل أ ك ب ر مخرج من ا ل م ل ة أ و هو الكفر ا ل أ ص غ ر وله كفر بلا شك الجمهور على أ ن ه كفر أ ص غ ر على أ ن ه كفر أ ص غ ر لا يخرج من ا ل م ل ة والمحققون من أ ه ل العلم كشيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة و ا و... ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل ا ل إ م ا م أ ح م د قبل ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل وشيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة ومن أ خ ذ ب ر أ ي ه م يرى أ ن ه كفر أ ك ب ر مخرج من ا ل م ل ة ل أ ن الفرق إ ذ ا قال الرسول هذا كفر ب ا ل ت ن ك ي ل فهو أ ص غ ر أ م ا إ ذ ا قال هذا هو الكفر باللا بالالف ل أ ل واللام معرف فهذا يحمل على ا ل أ ك ب ر بين العبد وبين الكفر و أ م ا قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر هذا ليس الكفر ا ل أ ك ب ر ل أ ن ه منكر فهو من الكفر ا ل أ ص غ ر نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب الفضيله هذا السائل يقول أ ل ي س المصر على الكبيره مع طول نصحه و إ ص ر ا ر ه عليها يدل على استحلاله لها ل أ ن ه لم يصر على هذه الكبيره الا وهو مستحل لها لا يا أ خ ي ما يحكم عليه أ ن ه مستحل لها حتى ينطق و يقول حلال أ م ا مجرد فعله لها الشيطان يغريه والشهوات تغريه والهوى يغريه ف ل ا نحكم عليه ب أ ن ه مصر بأنه مستحيل لا نحكم عليه ب أ ن ه مستحيل بمجرد ا ل م د ا و م ة عليها والاستمرار عليها نعم احسن الله اليكم صاحب ا ل ف ض ي ل ة وهذا ل س ا ئ ل يقول هل يقال إ ن دفع ا ل ج ز ي ة السبب منها مقابل ح م ا ي ة المسلمين للكفار ا ل ل ه جل وعلا يقول حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون ه ي ا ل ص غ ا ر والذله لهم إ ذ ا بذلوها صاغرين عقنت دماؤهم ما هو بالقصد منها في مقابل حمايتهم نعم القصد ذلتهم ص غ ا ر ه وعزه ا ل إ س ل ا م ورفعته عليهم نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا السائل يقول ه ذ الذي ا يبدو يمكن نقول كل كافر ن أ خ ذ منه دراهم ونقول تبقى على ما أ ن ت عليه ونحميك هذا ما يصلح نعم أ ح س ن الله إ ل ي ك م صاحب ا ل ف ض ي ل ة هذا س ا ئ ل يقول هل الذي ي أ ت ي ناقضا مكفرا من نواقض ا ل إ س ل ا م يحكم بكفره بعينه نعم, نعم إذا, زالت عذره اذا زال عذره وانتفت الموانع يحكم عليه انه كافر بعينه بعينه بحف بفعله واعتقاده ونطقه و أ ن ت م مر بكم نحكم على الظواهر نقول هذا كافر حسب ما يظهر لنا انه كافر نعم يقول ا ل س ا ل سلمك الله هناك من اعتبر الندوات والمؤتمرات التي تقام بين المسلمين والكفار من باب الموالاه و ا ل م ظ ا ه ر ة للكفار و أ ن هذا كفر مخرج من ا ل م ل ة فهل هذا القول صحيح و ل م ا ذ توجهون هذا فيه تفصيل إ ن كان القصد اننا نرضيهم اننا نرضيهم ان ديننا صحيح ودينهم صحيح ولا احد يخطي على احد هذا كفر بلا شك هذه رده كفر ل أ ن ن ا رضينا بكفرهم و أ ق ر ر ن ا ه م عليه